ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، فما للذين كفروا قبل كمهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كل مذئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فَذَرُهُمْ وَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ